قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد ما كن انا انبئكم بتاويله فارسلوا يوسف ايها الصديق افتنا افتينا في سبع بقرات ثمانيا خُدُغَّ سَبَع النَّ عجَافُ وَسَابِعَسُ بُولاتٍ خُرِ وَأُخَرََ بِسَاتَِّ عَلي أَجُِ إِلًَاَّ سِلَ عََّهُم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 ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من ba'd dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun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 قَالُوا مَا خَطْبُكَ إِنْ ذَرَأْتَنَا يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا مِن سُوءٍ لك امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم لم أخنق بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين